الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته يجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستحق بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، لرؤيتنا في هذه الليلة المباركة في بداية سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وكيف جمع الله به الأمة؟ ووحد صفها وقمع أهل الطغيان وقضى على الردة فكادت أن تحصل فتنة عمياء لولا أن الله تفضل على هذه الأمة بأن جمعها على أبي بكر رضي الله عنه ارتدت القبائل لم يبقى على الإسلام إلا النظر القليل مكة المدينة أهل الطائف وأما من عداهم من البلاد المجاورة لمكة ومن البلاد المجاورة للمدينة ومن البلاد التي تحيط بالطائف فقد نكسوا عن الجادة وحادوا عن الطريق السوي فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن جهز الجيوش لقتال المرتدين وقال والله لو منعوني عقال بعير الحبل اللي يربطه البعير أو لو منعوني عناق يعني سقلع لا قاتلتهم فثبت رضي الله عنه على الحق ونصر الله وفتح عليهم عندنا الآن أيها الأحباب بني سليم هؤلاء قريبين من مكة وقد أسلموا ودخلوا في دين الله كغيرهم ثم باعت الغساسنة لظيمة هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالغساسنة كانوا يحيطون بأطراف جزيرة العرب باعتوا هدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة عن عبارة عن مسك وعنبر ومن الأشياء التمينة ومرت هذه اللطيمة بديار بني سليم وكان وقت مرور اللطيمة الهدي مجموعة الهدايا هذه ومجموعة اللي أرسلوا يسمى لطيمة وصادف أن كان وقت مرور اللطيمة وفاث المصطفى عليه الصلاة والسلام فقام بني سليم قالوا هذه مرسلة للرسول الرسول ما فنحن أحق بها ممن يأتي بعدها حاول بعض الأخيار أن ينصحوهم وحاولوا أن يتنوهم وحاولوا أن يفتوا في عضدهم قالوا القرآن صرح وبين وأوضح ودل هل أن المصطفى عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنكم ميت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إذا كان الرسول قد مات فمن يأتي بعده يفتنه قالوا لا. نحن أحق بها فما كان منهم إلا أن يستولوا عليها عالم بذلك أبو بكر رضي الله عنه فجهز الجيش لقتال المرتدين منهم وقد ارتد منهم عدد كبير حتى أنه أمر بإحراق بعضهم ومر بنا على أن موضوع الإحراق إنما هو اجتهاد من الصحابة فإذا رأى ولي الأمر أن يحرق أحرق وذلك لفضاعة الأمر الذي اقترفوه ولكبريه الخطيئة التي تحلوا به فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن جهز الجيش وأمره أن يذهب إليهم ليؤذبهم ليعودوا إلى الرشد وليرجعوا إلى الصدر من تاب وأناب قبلت توبته إذا كان صادقا ومن استبر في غيه وعناته بين نقو يعطي درسا لن ينساه من يأتي بعده ونقرأ الان هيا الاحزاب ماذا ذك ما ذكره المؤلف عن ردة بني سليم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رقم الله تعالى ذكر ردة بني سليم ذكر الواقدي بالحديث سفيان بن ابي العرجاء السلمين وكان عالما, وكان عالماً اللي هو سفيان ابن عبي العرجة من بني سليم ويعرف أسرارهم ويعرف ما كان منهم من كلام ويعرف ما اتفقوا عليه من باطن ويعرف ما اقترفوه من عذن وكان عالما بردة قومه كيف قومه كيف حادوا كيف نقصوا كيف رجعوا والذي أغراهم هو مسك من النوع الفاخر وعنبر من النوع الممتاز وخيه من النوع الفارح قال وين خلي هذه تسمع عندنا لا لا حنا أولى هذه جعلت هدية من الغساسينة للمشطفى ولمحمد صلى الله عليه وسلم وقد فنحن أولى بها من أبي بكر ومن <تصفيق> وممن يأتي بعده؟ نعم. قال: أحد ملك من ملوك غس غسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم لطيمة لطيمة مسكو وعب لطيمة. اللطيمة هي المجموعة. مجموعة هذا هي اللطيمة. يعني مو نوع واحد. لا. يعني صندوق فيه هذه الأشياء وفي خيل وملابس وما يحتاج إليه وما يتهاداه. كبار القوم ورؤساؤهم وتسمى باللطيمة فلما فاتت اللطيمة من عند ديارهم وعلموا ان المصطفى عليه الصلاة والسلام قد مات قالوا نحن احق بها ومنعوها فعلم ابو بكر وجهز الجيش لقتالهم نعم القيمة فيها مسك وعنبر وخيل فخرجت بها الرسل حتى إذا كانت بأرض بني سليم بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتسجع بعد بني سليم على أخذها الآن لو ورد سؤال أيها الأحلام أذكر باختصار موجز ردة بني سليم مقول إن بني سليم دخلوا في الإسلام وطبقوا أحكامه وانقادوا لمن قاد إليه غيرهم ولكن حدا به مضطمع أن يستولوا على هدايا أرسلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد ملوك الغساسنة وهي عبارة عن مسك وعنبر وخيل وغير ذلك فشمروا وشجع بعضهم بعضا الى ان يستولوا عليها وعندما اراد احد ان يمنعهم وان يسمي عزمهم قالوا لا هي عوصلت لمحمد ومحمد قد مات ونحن اولى بها <تصفيق> <تصفيق> نعم فتسجع بعد بني سليم الى اخذها والردة والردة قالوا <تصفيق> خلاص نحن عامدنا لما كان محمد موجود لكن بعد ذهابه خلاص فالآن إما أن نستمر فيما نحن فيه وتذهب هذه الغنيمة وإما أن ننفر بهذه الغنيمة ونعود إلى ما صلنا عليه فوجدوا أن نقوصهم ورجوعهم وانحرافهم أولى لهم من بقائهم على الدين نعم وأبى أبادهم من ذلك وقال إن كانوا خمّن المخدمات بعضهم فيه خير وفيه صلاة وعنده إيمان قال إن كانت محمد قد مات فإن الوحي ذكر لنا هذا الوحي نص على موسح إنك ميت وإنكم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت مقبري الرسل فإذا كان محمد قد مات فالوحي قد نص على ذلك فعلى ما تجهل وعلى ما تركبون الخطأ ترجعوا الى الرشد عودوا الى الصوات اثبتوا على دينكم نعم. وقال ان كان محمد قد مات فان الله حي لا يموت فانتهب الذين ارتدوا منهم اللذين الذين ارتدوا هم غواء نعبوا اللذين هذا اخذ المسك وهذا اخذ الانبر وهذا انتطع صهوة الخير لم يقبل النصحة ولم ينتفتوا للإرشاد نعم فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه كتب إلى معد بن جابر معد بن حاجر بن حاجر نعم فاستعمله على من أسلم من بني سليم <تصفيق> على من بقي على دينه وعلى من ثبت على عقيدته وعلى من استمر وفي الإسلام ومتمسكا بتعاليمه فقال لماذا أنت أمير على هؤلاء نعم وكان قد قام في ذلك قياما حسنا نعم ذكر وفاة رسول الله صلى الله ذكر ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الناس ما قال الله لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون نعم إنك ميت وإنهم ميتون وقال وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل نعم ما اي من كتاب الله اجتمع اليه بشر من بني سله وان هذا اهل رده منهم فجعلوا يغيرون الناس نعم فجعلوا يغيرون على الناس نعم فجعلوا يغيرون على الناس اجت اجت الفجاءه هذا الفجاءه الدعه وكان اميرا وادعى ان له مكان وحاول ان يستوري على كثير من الاموال نعم ولما بدأ لأبي بكر ان يوجه خالدا كتب الى معن ان يلحق بخالد ويستعمل على عمله اخاه طريفة بن حاجد نعم ففعل وقام طريفة يكالب من اذتد ممن معه من المسلمين نعم إذ قدم الفجاء واسمه إياس بن عبد الله قدم الفجاء وهو إياس بن عبد الله إلى أبي بكر قال جماعة ارتدوا وأنا أريد منكم مساعدة فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه سلاح وأعطاه رجال وأعطاه عتاد يقاتل به إلا أن الرجل نكف عن الجاد فقتل من معه واستولى على ما أعطيه خيانة وغدرة. نعم. واسمه إياس بن عبد الله بن أبي يали. ألا أبي بكر فقال: إني مسلم. نعم. وقد ارتدد جهاد من من ارتدد ولو كان عندي قوة لم لم أقتل. إني مسلم وقد ارتدد جهاد من قومي. نعم. وأردت جهاد قومي فأريد المساعدة ولو كنت قادرا لما أتيتك لكن أريد منك المساعدة فأعطاه أبو بكر ما يتقوى به وقد أظهر الحقد والخيانة نعم فسر أبو بكر بمكتبه يعني فرح هذا الرجل وهو شيخ في قبيلته وعنده إمكانات ويريد أن يجاهد فسر به أبو بكر وحمله على ثلاثين بعيد وأعطاه زادا وأعطاه عزادا إلا أن الرجل غدار وقاح <تصفيق> نعم فسرع بكر بمقدمه وحمله على ثلاثين بعيدا وأعطاه سلاه فخرج يستعد المسلم والكافر يقتل من كمامة يقتل المرتد ويقتل المسلم نعم ويأخذ أمواله ويسيب من امتنى ويصيب من امتنى منهم ومعه رجل من بني الرشيد يقال له نجيب نجبة ابن عبد الميثاء وقوم من أهل الردة فلما بلغ أبا بكر خبره كتب إلى طريفة بن جابر بسم الله الرحمن الرحيم من عبي بكر إلى طريفة سلام عليك يا سلام عليك أما بعد، فإن عدو الله يعني الفجاعة، نعم، فإن عدو الله الفجاعة ثاني، فتأذى عنده المسلم، وطلب مني الإعانة، وقدمت له ثلاثين باعية، وقدمت له السلاح والرجال، إلا أن الرجل غادر، فإذا تمكنت منه، فافعل فحرقه أو أرسله إليك. نعم، فزعم أنه مسلم وصالني. ان اقويه على قتال من ارتد عن الاسلام فهملته وسلحته وقد انتهى الي من يقين الخبر ان اعضو الله قد استعرض الناس المسلم والمرتد نعم. يأخذه مواله ويقتل من خالفه منهم فسر, فسر اليه بمن معك حتى تقتله او تعتيني به فسر اليه بمن معك من المسلمين حتى تقتله او تأخذه فتأتيني به فقرأ طريفة الكتاب على قومه وقال واهتم به وذهب حتى تمكن من القاء القبض على الفجاح ثم لما ألقي القبض على الفجاح قال أنا لا أزا المسلم ما ارتدت وما حصل بني نكوس قال اذا ارسلك الى ابي فقال مثل ما انت امير من ابو بكر انا امير مثلك فقال اذا ارسلك الى ابي بكر فارسله اليه فقال اعطيت الكتاب على قومه فحسدوا الى الفجاه فقدم فقدم, فقدم, فقدم فقدم عليه ابن المثنى فقتل نجيبا وهرب منه الى الفجاه ثم ذهب طريفة الى الفجاه فتصادما فلما رأى الفجار الخلل لما رأى الخلل في أصحابه نعم قال يا طريفة والله ما كفرت وإني لمسلم وما أنت بأولى بأبي, وما بكر, أنت مني بأولى بأبي بكر مني يعني مثلما أن أبو بكر أرسلك أمير أنا كذلك أبو بكر أرسلني أمير فقال إذا كان الأمر كذلك أنا أرسلك إلى أبي بكر مكتوب ليرى فيك رأيك نعم. أنت أميره وأنا أميره. قال أميره طريفة وعن عميره. يعني أنت معين من قبل أبي بكر وأنا كذلك. نعم. قال طريفة إن كنت صادقة فألقي السلاح. إن كنت صادقة. ما نكفت وما رجعت وما كنت فألقي السلاح. وعما إذا كنت تتكلم والسلاح بيدك فهذا دليل على أنك تُبْمِرُ الحِقْدَ وتبيت الغَدْرَ. نعم، ثم انطلق إلى أبي بكر فأخبره خبرك وبدأ الصلاح فأوثقه طريفة في, ج... في جماعة نعم. فقال لا تفعل. لا تفعل يعني أرسلني وأنا ما في داعي أنك تكتفي <تصفيق> قال لا أبو بكر أمر بهذا أرسلني بدون دون قال لا أبو بكر أمرني أن أرسلك مقيدا فقال طريفة هذا كتاب أبي بكر إليه فقال الخجاع سمى الوطاع فبعت به في جماعته مع عسلة من بني سليم فارسل به ابو بكر الى بني جسم فحر... فحرقته بالنار نعم. وقدم على عدي بكر رضي الله عنه قبيسة احد بني الذرباء فذكر انه مسلم ولم يلتد فعمره ان يقاتل بمماه من التد فرجع قبيسة فاجتمى اليه ناس كثير وخرج يتبع بهم اهل الربدة يقتلهم حيث وجدهم حتى مر ببيت كميدة كميدة بن الحكم الشريدي وجده غائبا يجمع اهل الربدة ووجد جارا له مرتدا فقتله واستاق مالا قال طيب لما رجع قال لماذا ما قتلت جاري واستقتم مالا قال لانه مرتد كان طيب الجماعة كلهم مرتدين لماذا بدعت بجارك؟ نعم. فلما أتى حميدة أخبره أهل بخبر جاره فخرج في طلبهم، فدركهم فقال لقبيصه تكلت جاري، فقال إن جارك تدعى الإسلام. عارك تدعى عن الإسلام؟ نعم. فقال: أمن بين من كفرت تأذوا على جاري لجاعي لجاعي لجاعي لجاعي لجاعي فقال قبيسة قد كان ذلك فتمنا وطعناه فطعناه حميدة بالرحب ووقع عن بعيره ثم قتله وكان قبيسة قد فرق عصابه قبل أن يلحق حميدة وكتب عبو بكر رضي الله وعنده إلى خالد هذا المهمة أن أبا بكر كتب كتابا لخالد وأوضح له فيه المنهج الذي يجب ان يسير عليه في تعامله مع المرتدين فكتب ابو بكر رضي الله عنه الى خالد هذا الكتاب يبين له يبين له ما ينبغي ان يفعله مع المرتدين نعم وكتب ابو بكر رضي الله عنه الى خالد ان اظهرك الله بني حنيفة فألقي اللبثة فيهم فأقل, فأقل يعني فأقل لا تقل عندهم مدة طويلة تجعل إقامك عندهم مختصرة وحذبهم بحيث يكونوا عبرة لغيرهم فأقل اللبثة فيهم يعني لا تنكن فيهم أيام طويلة لا تقل فيهم أيام مختصرة نعم. فأقل اللبثة فيهم حتى تنحذر إلى بني سلين فتطعه وطعه يعرفون بها ما من يعرفون نتيجة الغدر ونتيجة الخيانة ونتيجة الكذب ونتيجة الادعاء بحيث يكون عبارة لغيرهم. نعم. فإنه ليس بـ بط... ليس بطن ليس بطن من العرب. أنا أنا أضيف عليه, عليه أنا أضيف عليه. يعني ليس بطن من بيوت من بطن العرب. أجد لكم في نفسي من يعني الكراهية كما أجدو على هؤلاء حيث خانوا وغدروا وانحرفوا عن الجادة نعم فإنه ليس بطن من العرب أنا أغيض عليه مني عليهم فإن أفرك الله بهم فلا أعلم عا... فيهم, فيهم. يعني توصفهم نعم. أن تهرقهم بالناس. نعم. وهول فيهم القتل حتى يكون نكالا لهم حتى يكونوا نكالا لبقية العرب نعم وسمعت بني سليم بن شال خالد فاجتمع منهم بشر كثير واستجلبوا من بقي من العرب مرتد وكان الذي جمعهم أبو شجرة أبو شجرة أبو عبد العزة فانتهى خالد الى جميعهم مع الصبح، فصاح خالد في أصحابه وأمرهم بلبس السلا، ثم صفهم وصفت بنو سليم، وقد كلا المسلمون وعذف كراهم وخوفهم، وجعل خالد يلقي القتال بنفسه حتى أذقن فيهم القتى أذقن فيهم القت يعني كثرة نعم، ثم حمل عليهم حملة وعידה فانحدموا و. فان منه. وأسر منهم بشر كثير، ثم حذر لهم حذر لهم الحذائرة وحرر القوم فيها، وفر معهم فيها. نعم. ووجرها أبو سجدة يومئذ في المسلمين جراحات كثيرة، وقال في ذلك أبيات منها: فرويئت برو... رميه من كتابة خالد، وإني لا بعدها أن أعمله. نعم. ثم أسلم وجعل يعتذل ويجه ويجه ويجهد أن يكون ويجهد أن يجحل يكون قال هذا البيت لأن هذا البيت فيه الخزي وفيه العار حيث أنه يروي رمحه من دماء المسلمين نعم ولما كان دمن عمر رضي الله عنه أدم المدينة قد هو هذا أبوه نعم وقدم المدينة ابو شجرة نعم وانا بسعيد بسعيد بني بعيد قريبه خارج المدينة ثم اتى عمر. عمر نعم ثم اتى عمر وهو يقسم بين الفقراء وقال على الفقراء وابو شجره يقول اني فقير عقلي كما تعطي هؤلاء الا استقى الا استقائي كذا وكذا نعم فقال يا امير المؤمنين اعطني فاني بغاجه فقال من أنت؟ قال انا ابو شجرة قال يا أذو الله أليس الذي تقول فرويت رميه فرويت به فرويت رميه البيت عمر سوء عمر سوء والله, والله ما عرض لك, لك يا, يا خبيب ثم جعل يعلوه بالدرة على رأسه حتى سبقه أبوه يعني هرق وعمر, وعمر في, طلبه في طلبه نعم. حتى أتى له لتوصل لها ثم استد بها في حرة شوران، فلما استطاع يقرب عمر، فلما استطاع يقرب عمر حتى توفي. نعم. وكان اسلامه لا بأس به. نعم. وكان اذا ذكر عمر، فلحم عليه. ويقول ما رأيت أحد أهيب من عمر رضي الله عنه جرح. يقول إنه هرب، ولم يأتي للمدينة في وقت عمر رضي الله عنه. ويقول ما رأيت أحدا حيب علي من عمر وكان يترحم على عمر رضي الله عنه نعم ذكر جدة أهل البحرين. نعم قال إيسى بن طلحة لما ارتدت العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسرى من يكفني أمر العرب فقد مات ساهبهم وهم الآن يختلفون بينهم إلا أن يريد الله بقام الملک ويتمنون ألا أفضلهم نعم. قالوا قالوا ندلك ندل ندلك ندل على أكمل الرجال مخارق بن نعمان نعم. ليس في الناس مثله وهو من أهل بيت دانت لهم العرب على بيت ملك يعني من ملوك نعم. وهو من أهل بيت دانت دارت له لهم العرب وهم جيرانك. نعم، وهؤلاء جيرانك بكر بن وايد <تصفيق> فأرسل إليهم وأخذ منهم ستمائة الأشرف فالأشرف نعم من تبار القوم ومن الأخيار منهم. نعم وارتد أهل هجر عن الإسلام أهل هجر نعم وارتد أهل هجر عن الإسلام فقام الجارود بن المعلى في قومه فقال ألستم تعلمون ما كنت عليه من النصرانية ما كنتم عليه ما كنت عليه نعم ألستم تعلمون ما كنت عليه من النسرانية وإني لم أتكلم قد إلا, وإن إلا بخير وإني لم آتكم قد إلا بخير وإني لم آتكم قد إلا بخير وإن الله تعالى بعث نبيا وناله نفسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وفي لب انه قال ما شاهدتكم على شهادتكم ما شهادتكم انا موسى قالوا نشهد انه رسول الله قال فما شهادتكم على عيسى قالوا نشهد انه رسول الله قال وان اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واسك كما عاش ومات كما ماتوا وتحمل شهادة من من أبا أن يشهد على ذلك منكم فلم يتردد من عبد القيس أحد بسبب كلامه لم يرتد منه أحد نعم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعمل أبان بن سعيد على البحرين وعدل الألاء بن الحذربين فقال أبلغوني معمني معمني فأشهد امر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحيا بحياتهم واموت بموتهم نعم وقالوا لا تفعل فانت فاس علينا وهذا علينا وعليك فيه مقال يقال فر من القتال هذا كلام بين اهل البحرين والعلاء بن الحراني نعم يقال فر من القتال فأبى وانطلق في ثلاثمائة رجل يبلغونه المدينة نعم فقال له عبو بكر رضي الله عنه ألا ثبت مع, مع قوم لم يبدلوا، ولم يرتدوا ثبت ما كنت لأعمل لأحد بعد رسول الله رسوله اللي عيني ولما مات خلاص أنا مارد شهر نعم ألا ثبت مع قوم لم يبدلوا ولم يرتدوا فقال ما كنت لأعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاع ابو بكر على ابن الحدامي فبعته إلى البحرين في عشر ستة راكبا. عشر راكبا في ستة عشر راكبا في ستة عشر راكبا وقال ام فإن أمامك عبد القيس فسار ومر بثمامة بن أثار فعمدته برجال فأمدته برجال من قوضه من بني سحيم ثم له خبيه فنزل العلاء بحسن يقال له الجثاء جواثة يقال له جواثة وكان مخالق قد نزل بمن معه قد نزل بمن معه من بكر بن وايد حسن الحسن المش... المشقت حسن عظيم لعبد القيس عظيم لعبد القيس حسن عظيم لعبد القيس فسار إليه والعلا في من اجتمع إليه وقات لهم قتالا شديدا حتى كثر القتلى في الفريقين والجارود بن المعلا بالحق, بالحق, بالحق بالخط يبعث البعد بالخط يبعث البعد إلى الآلة وبعث مخالق الحطم شريه أحد بني قيس بن ثالبة إلى مزي إلى مسبان على إلى مدبان القدي يستبدله فمدته بالأسافر، بالأسافر فنذل الحطم ردم القذى، وكان وكان العقد أن لا يشرب الخمر حتى يرى حجره، وأخذ الم وأخذ المنزبان الجارور رهينة عنده، وسار الحطم وأبجل العجل حتى حصلوا الأراء بجواته. فقال عبد الله بن جرب: "هدف نكتفي بهذا القادر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"